Yoma yetakarul insanu masaa, waburzatul jahimu lima yara, faanma man taza, waathar al hayat al dunya, fainna al jahimah iyal mawaa, waanma man khafu mukam Rabbihi, warahen nafsa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 Karena mereka hari itu melihatnya, mereka tidak memakainya kecuali